قُل إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل إِن كَانَتْ عِندَ عِنْدَ اللَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى فَمَنْ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين